119. كذبت قوم لوطن المرسلين 110. إذ قال لهم أخوهم لوطن ألا تتقون 111. إني لكم رسول أمين 112. فاتقوا الله وأطيعون وما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 إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين